قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننهاسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبدتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن, الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسبا ويسألونك عن الجبال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 لا إِلَّا الشفاعة أَذِنَ من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين خَلْفَهُمْ وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي لا يخاف ممن حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما